أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن كم غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء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 fain tabu ve kâmü salat ve ateü zekât faklû sâbillem innallâhâ rafûr râhiim ve in ahdum min al-mushrikîn istejâr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 كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمّه وأولئك. وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ أَمَّ مُّبِئْخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاه والله خبير بما تعملون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 المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آبا.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 أزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَفْتُمُها وأموالٌ قتَرَفْتُمُها وتجارتُن تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 Allahu Gafur Rrahim. Ya ay yehal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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل اتى الله قاتلهم الله ان لا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 لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا افواههم ويعب الله ويعب الله الا ان يتم منوره ولو كره الكافر اُرسِلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كثيراً والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم كنزون ان عده الشهور عند الله 12 شهرا ان عده الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافر فَكَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا الْمُنَافِقِينَ يُزَادُ فِي الْكُفْرِ يَظُنُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ في الغار اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقل لصاحبه لا تحزن ان الله معنا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 فاللَّهُ عَنْ كُلِّ مَا أَذِنَ لَهُمْ حَجَّاً يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل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 وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من اميزكم في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتىهم الله ورسوله وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِنَا اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَانِ والساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Allahu Alim Alhakim. Wminhumu Ladin yezunun Nabiye ve yekulunuhu Auzun. Qul Auzunu Khairilkum. Yeminu Bil Allah ve yeminu Lilmu'mminin والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب النيل يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أي يرضو والله ورسوله أحق أن يرضوه كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن لهنا نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ''Yahذarوا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم'' ''Qul قل istahzئوا إن الله مخرج ما تحذرون''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 inna afwatal tayfeten minkum nu'azzib المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس الله فنسيهم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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوّة وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا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 ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salat in الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان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 ومال لهم في الأرض موليو ولا نصير ومنهم من عاهد الله لا إن آتينا من فضله لنصدقنا لنصدقنا ولنكونا من الصالحين فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ معرضون فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَرَجَوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَرْجُو جَنَّمَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 قعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذى كول الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب ملافقون ومن أهل المدينة مردو على نفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وَآخَرَ سيئا عسى الله أن يَتُوبَ عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بِهَا بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم فيُنبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.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 فَنَارُ رَبِّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يَزَالُ بُنيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ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 السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي ستغفرو للمشركين ولو كانوا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان السُّعْفَارُ بَرَاهِمَ الْيَبِيهِ الَّذِي عَمَّ وَعِدَتِهِ وَعْدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ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 İnna اللَّهَ lēmūlku l-samāwati wa l-ardy yuhiyya yumiyyt. İnna Allāh lēmūlku l-samāwati wa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 Altyazı ساب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا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 ذلك بأنهم لا يصيبون ضموا ولا نصبوا ولا مخمصتهم في سبيل الله ولا يطعون موت أي يغض الكفر ولا ينالون من عدو نيلا ولا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 ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفروا كافا فلو لا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا قاتل الذين يلونكم من الكفار قاتل الذين يلونكم من الكفار والذين يجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين واذا ما جورت فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَلَا يُصْلِحُونَ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ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 أحد هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنهم فسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله قل الله لا اله الا هو فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم